ذَٰلِكُمُ الْخَيْرُ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ثُمَّ انْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا عَن لَّكُم تفلحون واذا راؤوا تجارة او لهوان فانضو الى ميناها وتركونك قائما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 بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ كَلَرَسُولُ والله يعلم انك لرسوله والله يشهد يَتَّخِذُونَ أَيْمَانَنَا جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُوبُوا بِعَالَى قُلُوبِهِمْ فَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَذِّبُكَ أَجَسَّ مَوْا وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَتِنَا عَلَيْنَا يَجِيءُ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ